فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نُبَتَ لِكُمْ بِنَهُمْ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ لِنِنِي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَقْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ غُتَرَ فَغُرْفَةً من بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَحَقَّتَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لَحَقَّتَ لَنَا الْيَوْمَ رِجَالٌ تَوَجَّلُونَ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُنَاقِضَةٌ كَمْ مِنْ فَئَةٍ قَلِيلَةٍ كَمْ مِنْ فَئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَئَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ بإذن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصابرين ولما درسوا جالوت وجنوده قالوا ربنا اخرج علينا صبرا ربنا اخرج علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله فَأَلْفَتْنَا وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُم مِّمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ على فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لمن الْمُرْسَلِينَ